وجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الأخوة الأكارم مع الدرس الخامس عشر من دروس أسماء الله الحسنى والاسم اليوم القابض الباصب الحقيقة أن إخوة كثيرين جدا من من تابوا إلى الله توبة نصوحة ومن من اصطلحوا مع الله دائما يسألون هذا السؤال يقولون أحيانا نشعر بالسعادة والغبطة والسرور والانشراح بحيث نرى نفسنا في الجنة، وتأتي علينا ثاعة أخرى نشعر بالانقباض والضيق بحيث نتمنى الموت، فما تفسير هاتين الحالتين؟ حقيقة الإجابة عن هذا السؤال المتكرر الذي يعانيه كل مؤمن. في هذا الدرس. فمن أسماء الله تعالى أنه القابض والباس. أول ملاحظة لا يجوز أن تقول إن الله قابض فقط، لأنك إذا قلت قابض معنى ذلك أنك تصفه بالمنع والبخل. لكن إذا قلت إنه قابض باصد معنى ذلك أنك وصفته بالقدرة والحكمة إذا جمعت بين الاسمين، فقد وصفت الله سبحانه وتعالى بالقدرة والحكمة لأن الله عز وجل يقول والله يقبض ويبسط وإذا أردت أن تعلل يقبض ليبسط يضر لينفع يمنع ليعطي يذل ليعذ وهكذا الشيء الثاني معنى القبض في اللغة الأخذ القبض في اللغة هو الأخذ والبسط هو التوسيع والنشر القبض هو الأخذ والبسط هو التوسيع والنشر وهذان الشيئان وهذان الأمران يعمان جميع الأشياء فكل أمر ضيقه الله عز وجل فقد قبضه وكل أمر وسعه فقد بسطه وإلى بعض أبواب القبض والبسط أولا الرزق قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لا تقل لي فلان ذكي وفلان في عنده خبرات التجارة رائعة جدا وفلان خطط وفلان مقتدر وفلان صحيان وفلان في الله عز وجل يقبض ويبسط يرزق ويسلب يعطي ويمنع فإذا أراد أن يرزقك ألهمك الوسائل والأساليب والموضوعات والمواقف والتحركات المناسبة للربح وإذا أراد أن يقبض وكنت غنيا فرت في طريق الإفلاس وأنت لا تدري وإذا أراد أن لا يرزقك لحكمة أرادها سد في وجوهك كل الأبواب تكون ذكيا جدا في هذا العمل تسلم المحل في هذا العمل تفك الشراكة في هذا العمل إذا قال الله عز وجل والله يقبض ويبسط أو إذا قال الله عز وجل الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر اعلم علم اليقين أن الله هو الرزاق وهو الذي يسلب الرزق والعوام يقولون إذا أعطى أبهش وإذا حاسب فتش لكن أيها الأخ الكريم إياك أن تظن أن البسط عند الله عز وجل فيه معنى الإسراف وأن القبض فيه معنى البخل هذان المعنيان يجب أن لا يردا عليك إطلاقا إذا تحدثت عن أن الله يقبض ويبسط لا إذا قبض قبض بخلا ولا إذا بسط بسط إسرافا يقبض عن حكمة وعن قدرة وعن علم وعن تقدير ويبسط عن اكرام وتوسعة وامتحان بسطه اكرام او امتحان وقبضه معالجة او وقاية والدليل هناك دليل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء هذا المعنى الأول متعلق بالرزق المعنى الثاني متعلق بالسحاب قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء هذا السحاب ينتشر في السماء كما يشاء الله عز وجل وقد يقبضه عن قوم ويبسطه لقوم يقول لك مطر واحد في منطقة 80 مليمتر في ليلة واحدة في منطقة مليمتر واحد معناها قبض عن هؤلاء وبسط لهؤلاء المعنى الثالث يقبض ويبسط في الأنوار والظلالة قال تعالى فيما يتحدث عن الليل والنهار ثم قبضناه إلينا قبضا يثيرا ترى يأتي الليل أين النهار إذا جاء الليل أين الإشراق أين الوضوح وأين الليل إذا جاء النهار تكون في وحشة في خوف في قلق تشرق الشمس تحس بالراحة بالأنس بالطمأنينة إذا يقبض ويبسط يقبض النور ويبسطه والمعنى الرابع أن الله عز وجل يقبض الأرواح يعني قبض روحه أي أماته بسطها أي أحياه فالارزاق والصحب والظلال والأنوار والأرواح يقبضها ويبسطها والأرض أيضا يقبضها الله عز وجل قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه بسط الأرض أنه جعل الدنيا صالحة لحياتنا وقبضها أي ينهي عملها ووظيفتها والمعنى السادس أن الله سبحانه وتعالى يأخذ الصدقات أي يقبضها لذلك قال عليه الصلاة والسلام الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير ولكن الموضوع الحساس الذي نحتاجه جميعا هو أن الله سبحانه وتعالى يقبض القلوب ويبسطها الخوف والرجاء للمستقبل أنت دائما تخاف من الله عز وجل أو ترجوه القبض والبسط للحاضر أنت الآن في حالة قبض أم في حالة بسط إذا قلت ولا مالي عرفان معنى ذلك أنت خارج المدرسة خارج التعليم كله سأل طالب كم أخذت في الرياضيات كم أخذت في اللغة العربية وضعك جيد ما بعرف ولا وضعك معنى ذلك أنه خارج المدرسة كليا فالمؤمن الصادق بين حالتي القبض والبسط الحقيقة إذا قبض الله عنك الأحوال الطيبة شعرت بالوحشة شعرت بالضيق شعرت بالحرمان شعرت أنك مردود شعرت أنك مرفوض ظن الله عليك بالتجلي تلوت القرآن ما شعرت بشيء قمت إلى الصلاة ما شعرت بشيء أردت أنت تذكر الله عز وجل ما شعرت بشيء هذه الحالة مثمها حالة قبض تحس أن الله عظيم وأن الله جل جلاله كبير ومتعالي ومن أنت حتى يتجلى عليك يعني أحيانا الحقيقة الله عز وجل مربي إذا الإنسان ربنا عز وجل بسط له الأحوال والسرور والانشراح والأنث لو استمر هذا الحال الطيب تراه بعد حين يقصر في عباداته ويتهاون في صلواته ويتكاسل لأعماله الصالحة أما حينما يأتي القبض يأتي مع القبض الضجر يأتي مع القبض الضيق يا رب لماذا أنا كذلك يأتي مع القبض القلق يأتي مع القبض الخوف إذا ربنا عز وجل معنى ذلك أنه يعالج المؤمن ولكن دققوا أيها الإخوة دققوا جيدا أقول هذا الكلام المستقيم أما الإنسان غير المستقيم فأتيه حالة قباض لا معالجة ولكن كنتيجة طبيعية لمعاصيه كل معصيه في محانق انقباض أبدا حتى أن علماء النفس الأجانب قالوا إن المنحرفين يحسون بكآبة والآن يسم يسمى العلماء علماء النفس الأمراض الشائعة الوبائية في الشباب بأمراض الكآبة في أسبابها الفطرة العالية التي فطروا عليه كل انسان مفطور فطرة عاليه فإذا انحرف عن فطرته وأساء وتعدى وبنى يعني متعه الرخيصة على حقوق الآخرين يشعر بالانقباض ويشعر بالكآبة هذه خارج درسنا أنا اتحدث عن المؤمنين المستقيمين الورعين أحياناً تصيبهم حالة الانقباض. هذه حالة نسميها علاجاً من الله عز وجل الله عز وجل بقلب المؤمن بين القبض والبسط تلاقيه بأحياناً متفائل طليق اللسان واضح السرائر بشوش الوجث يعني تحس مبسوط تشعر عليه أنه سعيد يمشي واثقا من مشيته يتحدث واثقا من حديثه هذه الحالة اسمها حالة البسط مبسوط يعني الله عز وجل تجلى على قلبه باسم الجميل جمله أحس بالجمال أحس بالسعادة لكن هون في منزلق لما المؤمن يشعر إنه هو قريب من الله ومتفوق وفالح وناجح وفائز والناس مساكنين ضعيفون ضعيفو الهمة ضعيفو العزيمة مقصرون غارقون في المعاصي بعيدون منقطعون مطرودون ملعونون وهو وحده هذا الشعور بالانبساط في مع انزلاق في معه أيام عجب أيام معه كبر أيام معه تعالي أيام معه على الآخرين فالعلاج حالة أخرى مضادة وهي القبض تلاقي بعد أيام المؤمن كانين خير الحمد لله كان ماشي نطوط على الطريق لكن الحمد لله ما تدايق ليش ما ما بعرف ما في معصير الدرس موجه المؤمنين إذا كان الكلام لغير المؤمنين نقول له يا لما عصيت الله عز وجل حينما عصيته أشعرك بالكآبة أو نفسك بفطرتها شعرت الكآبة وهذا مرض ما في إنسان يرتكب اسم أو معصية إلا يشعر أن الأرض لا تسعه على اتفاعها وضاقت عليهم الأرض بما رحبت يعني هؤلاء الذين النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه ألا يكلموهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه حالة القبض للعاصي والمنحرف والمقصر لو فرضنا الوالدة الجليلة طلبت منك حاجي في منتصف الليل دواء، قلت لها لا أستطيع، أنا أشعر بحاجة للنوم أو ليس هناك صيدلية تفتح أبوابها، هذا الشعور، هذا الشعور بالذنب يورث كآبة، هذا موضوع آخر يعني إذا الإنسان قصر في أداء واجباته. أو ارتكب معصية أو اسم أو خرج عن خط الاستقامة أو اغتاب أو أطلق لسانه في أعراض الآخرين أو أكل ما ليس له أو نظر ما لا يحق له أن ينظر إذا وقع في معصية أو مخالفة يشعر بالقبض هذا القبض ليس موضوع درسنا اليوم هذا قبض المعصية أنا أقول لكم الإنسان إذا أطاع الله عز وجل وشعر بأنه تفوق وبأنه فاز وأن الله يحبه وأن الله قربه وأن الله تجلى على قلبه وأن وأن قد ينزلق في, هذه في هذا الحال حال البسط قد ينزلق فيستعلي على الناس فيعتز بنفسه يعجب بنفسه عندئذ علاج هذا الانزلاق حالة مضادة هي القبض تلاقي سكن سكن تلعثم لسانه شعر بضيق قام ليصلي ما شعر بشيء قرأ القرآن ما شعر بشيء هذه الحالة علاج رباني لمن أعجب بنفسه لمن تهى على عباد الله لمن استطال في استقامته هي حالة القبض أما البسط فحينما يتألم ويتضايق ويشعر بالوحش وحينما يتصحر قلبه قد ينزلق مع القبض إلى حالة مرضية وهي اليأس فإذا شارف اليأس جاءت حالة مضادة وهي البص فاعلم أيها الأخ الكريم أنك بين حالتي القبض والبصط لأن الله هو القابض وهو الباصط فإذا كان القبض يناسبك قبضك قبض الأحوال عنك ضيق عليك الدنيا أشعرك بالسأم والضجر أشعرك بالوحشة أشعرك بالبعد أبا أن يتجلى على قلبك وإذا اقتربت مع القبض إلى اليأس تجلى على قلبك فأشعرك بالقرب والأنث والسرور والانشراح، فأنت أيها المؤمن بين حالتي القبض والبسط ما العلاج؟ العلاج أنك إذا استحققت من الله حالة البسط إياك أن تنزلق منها إلى الغروغ أو إلى الاستعلاء أو إلى الإعجاب أو إلى أن تستطيل على عباد الله إذا مع البسط في منزلق الإعجاب لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر ما الذي هو أكبر العجب العجب وإذا أصابتك حالة القرضي. فلا ينبغي أن تنزلق منها إلى اليأس إذن رب العالمين هو رب النفوس يربي الأجساد بإمدادها بالمواد ويربي النفوس بتقليبها من حال إلى حال فلا تدع مع الله إلها آخرة فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين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 موضوع عناية الله عز وجل وموضوع تربيته فلذلك استسلم أما إذا جاءك القبض إثر معصية أو إثر مخالفة أو إثر عدوان أو إثر انحراف فهذا قبض المعصية هذا موضوع آخر أي معصية وراءها إحساس بالكآبة وهذه هي الفطرة طيب ربنا عز وجل أودع فيك العقل لماذا لماذا لتعرفه طيب وأودع فيك هذه الفطرة العالية لماذا من يجيب سيد أحمد لتعرف خطأك بالعقل تعرف ربك وبالفطرة تعرفه خطأك الانقباض الاسم ما حاك في النفس وكريت أي يطلع عليه الناس أنت معك نيزان إذا كذب الإنسان أو اعتدى أو خان أو نظر نظرة لا تحق له أو استطال بلسانه أو خان يحس بانقباض هذا إذا فيه إحساس يعني أحيانا تنطمس الفطرة ويتعطل الميزان فهذا الإنسان لا يعي على خير لمن ترك الجمعة ثلاث مرات من دون عذر نكتت نقطة سوداء في قلبه ثم يكون الران وتل النبي قوله قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون. يعني المعاصي تلو المعاصي والمخالفات والانغماس في الدنيا والتطاول على خلق الله وترك العبادات وترك التلاوة والذكر هذا ينتهي بقلب مغلف مغلف ختم الله على قلوبهم ختم حكمي يعني إذا امتلأ القلب حب الدنيا ليس هناك محل شيء آخر إذن ختم القلب ختما حكميا إذا القبض والضيق والوحشة الناتجة عن معاصي هي علاج الطاعات والتوبة أما القبض الذي ليس له سبب ظاهر لمن يمشي في طريق الإيمان هذا القبض معالجة إلهية لطيف فقال العلماء في عدة مصادر أنه على المؤمن أن يصبر حتى تنجلي هذه الحالة بتقدير الله عز وجل في عنا تعريف لطيف جدا للقابض ورد عند القشيري يقول القابض الذي ملك زمام كل شيء من معاني القابض القدير لا. أحياناً أنت ما بتقدر بس الحزن بقلب انسان إذا هو سعيد لو كلمته لا يبالي لكلامك لكن ربنا عز وجل قدير معنى قدير أنه ملك ذمام كل شيء يقبض ويبسط كيف يشاء يقبض العقل فلا يفهم لك دخل طالب مغرور على امتحان هو صديق لي فجاء السؤال مؤتمر برلين في التاريخ قال لي بقيت ساعة وأنا أفكر أين عقد هذا المؤتمر؟ في برلين مؤتمر برلين اسمه أحياناً يرى شيء على خلاف ما هو عليه بالانتحامة فإذا الإنسان اعتز عقله وتاه بذكاؤه يرتكب حماقات يترفع عنها الحمقة ليوريه الله عز وجل أنه هو القابض يقبض عنك الفهم الذي يقبض العقل فلا يفهم ويقبض القلب فلا يغنم تحس يقول لك قلبي يعني هذه مشاعر ما في سبب واضح البيت واسع الزوجة ممتازة الأولاد الصحاء الدخل يسير ما في مشكلة لك عاصف قلبي أكاد, أكاد أموت ضيقا القلب بيده القلب بين عين من أصابع الرحمن هو الذي يسعدك وهو الذي يقبض عنك كل سعادة قال ملك زمام كل شيء قبض العقل يقبض العقل فلا يفهم ويقبض القلب فلا يغنم في قلب كبير قلب مفعم بالسعادة قلب مفعم بالرضا قلب مفعم بالإشراق قلب متصحر كالصخر لا يرحم ولا يلين ولا يتأثر ولا يبكي ويقبض القلب فلا يغنم ويقبض الصدر فلا يفرح ويقبض الرزق فلا يمنح بغلبة يمين تجيء شمال قال أحد الشعراء المهجريين طبعا ترك لبنان إلى بلاد المهجر إلى أمريكا قال أغرب خلف الرزق وهو مشرق وأقسم لو شرقت راح يغرب يعني إذا الله عز وجل ما أراد أن يرزقك لو ذهبت إلى أقصى الدنيا لو ذهبت إلى بلاد الغنى تعيش فيها فقيرا وقد يرزقك في بلدك في أفعب الظروف هو الرزاق لأنه هذا الإيمان قال ويقبض الروح فلا تسرح التشاؤم والثوداوية ويقبض النفس فلا تمرح ولا يفر من حكمه وقضائه خلق من خلقه حكيم في فعله وتقديره لذلك ربنا عز وجل قال إن كيدي متين الموضوع طلعته اليوم صباحا من درس السجر إن كيدي متين كلمة متين هذه صفة صفة الأجسام التي تتحمل قوى الشد قوى الشد وأما القساو صفة الأجسام التي تتحمل قوى الضغط فالألماس قاسي أما الفولاذ المطفور متين لذلك بعض الحبال العظيمة التي تحمل الجسور الكبير التلفريك مثلا على ماذا يحمل على حبال من الفولاذ المضفور فالفولاذ المضفور من أمتن المعادن والألماس من أقفاها ربنا عز وجل وصف قيده بأنه متين كأن الله عز وجل شبه كيده بحبل متين لا يمكن أن يقطع هل الكافر مربوطي لكن هذا الحبل مرخى فالكافر يتوهم أنه طليق يتحرك ويؤذي ويتكلم ويتبجح ويتفلسف ويتحدى ويتطاول ويوقع الأذى بزيد وعبيد وهو يظن أنه يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير في لحظة واحدة يشد الله الحبل فإذا هو في قبضته وهذا الحبل لا يمكن أن يقطع هذا معنى قول الله عز وجل إن كيدي متين إذا معنى القابض يمكن أن يغلق عليك عقلك أن يجعل قلبك متصحرا أن يجعل نفسك ثوداوية المزاج متشائمة هي الأحوال في حالات كآبة تدفع أصحابها إلى الانتحار رأي آخر للقسيري قال القبض والبسق حالان يهذب الله بهم الذاكرين ما قال النبي الكريم أدبني ربي فأحسن تأديدي مرة أحد أخواننا الكرام عنده معمل متواضع ففي أخ من أخوان المسجد علم أن هذا المعمل في اليوم التالي ذهب إليه معمل بسمة ألف دزينة ببيع بالخمسمية دزينة ألف دزينة هذا الأخ دخل إلى معمله وطلب منه ست قطع فكأنه الطلب أهم الأول أهم صاحب المعمل قالوا ما بيع فراغ هلو ما بيع فراغ هلو شكرًا بإلي صاحب المعمل ثلاث وعشرون يوماً ما دخل معمل إنسان يشتغل. الأم الآن بقطع واحدة. هاي تأديب الله عز وجل. بذبك تتكلم كلمة بغير موضوعة. في حجباك تغلي. هاي تأديب الله عز وجل. إذا كان صار في تقصير أو صار في تجاوز بيجي القبض. ما القبض؟ دليل أن الله رفضك رفض عملك رفض التصرف ما أقبل على قلبك ما تجلى عليك عنده حساسية بالغة طبعاً في ميزان بالمناسبة في ميزان بيزينه في السيارات تبشي فوق السيارة يطلع عشرين طون صنع. هذا الميزان ما بيزين بن ولا خمسة غرامات دهب ولا ألماسة 30 إيران تتحق فيه يعني كيس 100 كيلو ما يتحرر ما يتحرر ففي أشخاص عندهم ميزان غير حساس يقول لك العوام مو عارفة ربه وين حاطته هذا موضوع درسنا هذا أما المؤمن بعد الشفافية الشفافية التامة والوجهة إلى الله عز وجل بيملك حساسية مفرطة فإذا كان شعر أنه قلبه في الصلاة غير مقبل لحيث أنه في شيء لعله قال كلمة لعله خطر في باله خافر لا يليق لعله أساء الظن بالله عز وجل لعله تكلم كلمة غير محل مع إنسان فانكسر قلبه لذلك ربنا عز وجل في القرآن الكريم أقسم بماذا بالنفس اللوامة في نفس مطمئنة نفس الأتقياء الصديقين أهل الاحسان، في نفس أمارة بالسوء نفس العصاة ونفس المؤمن لوامة دائما في حساب مع نفسه عثير لعلي تكلمت كلمة لعلي منعت هذا العطاء عن فلان لعلي فلان تألم مني دائما وأبدا في حالة حساب مع نفسه شديد هاي معنى النفس اللوامة قال القبض والبسط حالان يهذب الله بهما عباده الذاكرين ويفتح بهما عليهم أبواب العلم والحكمة فإذا هجم القبض على أحدهم يهجم على صدره من أبواب الجلال وحكمة الكبير المتعالي وتكسر الخواطر فيشتد الخوف ويتذوق العبد جلال الله عبد الله تمنع الذات الإلهية عن العبد تحس بالجلال وأحياناً وإذا اشتد عليه هذا الحال بطف الله به عند ذلك المقدار الذي يطيقه فينعرج صدره بالبسط كما قلت قبل قليل إذا هجم عليه حال القبض وشعر بالخوف والله عز وجل حكيم يعني لا يسحقه يعطيه القدر الذي يطيقه يعطيه القدر قدر من القد يطيقه عندئذ يأتيه حال البسط هذا كلام يتوجه لأناس لهم خبراتهم مع الله لهم صفاؤهم لهم حساسيتهم لهم صدقهم لهم حرصهم على طاعة الله لهم ورعهم عندئذ يصبح قلبهم ميزانا دقيقا وحساسا نرجو الله عز وجل أن نملك هذا الإحسان فبعد ما قلنا في ميزان لا يتأثر ولا يتحرك ولا بمئة كيلو هذا ليزين ليوزان به حجم كبير ووازن سيارة شاحنة أما في ميزان تلاحظ الصاير يغلق المروحة أثناء زين الزهد لأنه الهواء الصادر عن المرווה يغير كفة الميزان. وفي ميزان لو وزنت به ورقة بوزن دقيق ثم كتبت على الورقة كلمة واحدة رجحت الكفة على وزن المداد. إذا كلما المؤن ارتقى يدق ميزانه، يدق ميزانه، فقل لي ما مستوى ميزانك؟ أقول لك من أن بالموازين دائما يقول لك هذا حساسية الميزان زائد مائس درجة لو فرضنا في عنا ميزان حرارة غالي جدا ووضعنا على قسنا عليه ميزان حرارة رخيص يفرق درجة نقول حساسية هذا الميزان زائد مائس درجة حساسية هذا الميزان زائد مائس غرام فكلما كلما اشتدت الحساسية قل الخطا. فالمؤمن كلما ارتقى صار في عنده ميزان دقيق جدا في محاسبته لنفسه والكلم التي أقوله دائما من حاسب نفسه في الدنيا حسابا عثيرا كان حسابه يوم القيامة يثير ومن حاسب نفسه في الدنيا حسابا يثيرا كان حسابه يوم القيامة عثيرا على موضوع الب القابض الباصي. أصحاب النبي عليهم رضوان الله قالوا مرة يا رسول الله غلط سعر فسعر لنا أسعر تفعر فقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى هو الخالق القابض الباسط المسعر يعني مر بالغوطة الذين ضمنوا المشموش يعني قدروا له سعر عشرين اشتروا بعشرين باعوا بخمسة الانتاج كان غزيرا جدا فالكمية الكبيرة خفضت الأفعار فلما ربنا يقول لما النبي يقول الله هو المسعر الكميات بيده يده مرة بالجزيرة طلع الكيس أعطى 80 كيس بشوال أعطى 80 شوال أمح العادي عشرة، خمسة عشرة، ثمانية، سبعة، ثمانية وأخواننا المزارعين كل سنة بيطلع موسم بكميات مذهلة مرة الزيتون، مرة البطاطا، مرة البصل تلاقي الأسعار تنزل لصف إلى أرقام خيالية فالله المساعد، الله القابض بيقبض كميات قليلة أسعار عالية كميات كثيرة أسعار متدنية إن الله تعالى هو الخالق القابض الباسط المصعب وقال بعضهم القابض الذي يكاشفك فيقيك والباسط الذي بجلاله يكاشفك بجماله فيبقيك يعني أنت بين أن يقيك وبين أن يبقيك هو القابض الباسط والقابض الذي يقبض الصدقات من أربابها فيربيها والباسط الذي يبسط النعمة ويهنيها، يقبض الصدقات ويبسط النعم، والقابض هو الذي يخوفك من سراقه، والباسط الذي يؤمنك بعفوه وإطلاقه. الإمام الغزالي يقول: القابض الباسط من العباد من ألهما بدائع الحكم. وأوتيه جوامع الكلمة مثلاً أنت كداعية إذا كان حدثت الناس عن رحمة الله وعن كرمه وعن عطائه وعن عفوه وعن ولا تخافوا يا إخوان القضية سهلة والله غفور رحيم و... ولا يسعون إلا عفوه وكرمه وما نحن أمام عفو الله إذا جعل كل دعوته الجانب المشرق ما بيكون حكيم وبعدين الإمام الغزالي كان يكتب بكتاب وقفت دويبية فانتظرها حتى شربت من مداد القلم فلما مات رآه أحد تلاميذه وقال يا سيدي ما فعل الله بك قال رحمني الله بهذه الدويبية التي انتظرتها حتى شربت وكل عمل ما لقيمه هذا الإنسان مثل هذا الكلام ليس فيه حكمة فأنت ما علاقتك بالقابض الباصد هم بأسوا تحدثنا عن الله عز وجل كيف أنه يقبض الأرواح يبسط الحياة يقبض الأرزاق يوسعها يقبض القلوب الآن السؤال أنت كمخلوق كمؤمن ما علاقتك بهذا الاسم يعني إذا دعوت إلى الله عز وجل يجب أن تجري موازن دقيقة بين أن تطمع الناس برحمة الله وبين أن تيأسهم من عقاب الله فاليأس مرض والطمع مرض فإذا ذكرت الجانب الرحمنية فقط وعفوه وكرمه وتجاوزه وحلمه ولم تذكر جنته تذكر عذابه وعقابه و. ما عنده من عذاب مقيم، ما لست محسناً ولست حكيماً في ذلك. إذا اجمع بين القبض والبسط حتى في دعوتك إلى الله عز وجل، لأنه الإنسان بحسب ما بتلق بتلقنه، بحسب ما بتغذيه، فلو أنك ذكرت له أن إنساناً النبي الكريم ماذا قال؟ قال دخلت امرأة النار في هرة. وفي هرة حبستها. لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض معنى ذلك النبي خوفنا وقال مرة قيل له إن فلانة تكثر تذكر أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار ومرة قال عن بعض الذين ماتوا في الحرب قال هو في النار مخيف مات في الحرب مات في الجهاد قال هو في النار كي يدعو أصحابه إلى أن يحاسبوا أنفسهم ماذا أردت من هذا الجهاد لعلي أردت سمعة أردت جاها أردت غنائمة فأنت تقرأ أحاديث النبي تعجب في أحيان تخاف خوفا شديدا يعني بسبب تافه، وأحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يطمئنك، ويبشرك، ويلقي عليك من رحمة الله عز وجل الشيء الكثير. إذا أنت كداعي اقترب النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء كل حديثه عن جهنم. وفي دعاة كل حديثهم عن الجنة وما فيها من الحر العين هؤلاء بهذا الحديث فقط أخطأوا وهؤلاء بهذا الحديث فقط أخطأوا إذا كما أن الله قابض باسط أنت يجب أن تكون مرة في دعوتك تخوف عباد الله عز وجل من معصيته ومرة تحببهم في طاعته إليكم دليلاً آخر ورد في بعض الأحاديث القدسية أن الله أن سيدنا موسى قال يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك قال يا موسى أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي فقال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقك هنا السؤال قال يا موسى ذكرهم بآلائه ونعمائي وبلائه هنا الدق ذكرهم بآلائه بهذه الآيات الدالة على عظمتي كي يعظموني وذكرهم بنعم كي يحبوني وذكرهم ببلاء كي إذا لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم لله من خلال الكون ومحبة له من خلال النعم وخوف منه من خلال النقم يا مرضنا بفرجيك إنسان مع مرض خبيث مع توقف كليتين حياته جحيم كل أسبوع مرتان تغسل فيهما الكليتين أو الكليتان بتحس إنقباط شديد في أمراض في أوبئة في حال في أمراض عضالية في فقر شديد الله عز وجل قد يمنع حتى يندفع الفقير إلى أن ينقل في القمامي والله بعيني هذه رأيت أناس كثيرين يبحثون في القمامة عن شيء يأكلونه في القمامة ما قال إذا أعطى أدهاش وإذا حاسب فتش قال له يا موسى ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي ذكرهم بآلائي كي يعظموني إنما يخشى الله من عباده العلماء وذكرهم بنعمي بنعمائي كي يحبوني وذكرهم ببلائي كي يخافوني يعني في حالات كثيرة الإنسان إن يتجاود حده يأذي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل ربنا عز وجل بدفعه السمن باهز فمن حوله يرتدعون يخافون إذا هذا البلاء بلاء ردعي وهذا الإكرام إكرام تشجيعي لكن بالمناسبة العطاء الكامل يوم القيامة يوم القيامة العطاء الكامل يعني فمن زحزح وإنما توفون أجوركم يوم القيامة أما ربنا إذا أكرم إنسان في الدنيا هذا إكرام تشجيعي له ولغيره وإذا عاقب إنسان عقاب رذعي له ولغيره فإذا يجب أن يكون في القلب حب لله عز وجل وخوف منه وتعظيم له والحمد لله رب العالمين